بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أمة الكفر فقاتلوا أمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم يلتهون الا تقاتلون قوما انك سوء ايمانهم وهم بمخرج الرسول وهم بداوكم اول مره اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم I,